إلهي أنت الذي خلقتني وفي الرحم صورتني ومن أصلاب المشركين نقلتني قرنا فقرنا حتى أخرجتني في الأمة المرحومة إلهي فارحمني إلهي فكما مننت علي بالإسلام فمن علي بطاعتك وبترك معاصيك أبدا ما أبقيتني ولا تصبحني بسرائري ولا تخذلني بكسرة فضائحي